وامل اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وبصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل هووارثنا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا إله إلا أنت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان من خلق الخلق فأبدعه سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجر الماء فأنبعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يعلم ما في الصدور ويقدر الأمور لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحان من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي عنده مفاتيح الفرج وبيده مفاتيح الفرج لا إله إلا الله عدد ما خلق لا إله إلا الله عدد ما رزق لا إله إلا الله حي لا يموت يوم لا ينام لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يرفع القسط ويضعه ويخفضه يعطي ويمنع يعطي ويمنع يعز ويذل اذا اراد شيئا قال له كن فيكون يا الله يا كريم يا حليم يا رحيم لقد ضاق بعبادك الحال لقد ضاق بعبادك الحال يا ربنا يا ذا الكرم يا ربنا يا ذا النعم نسألك أن ترفع هذا الداء المسلمين اللهم ارفعه عن المسلمين والعالمين اللهم انه ليس لها من دونك كاشفه اعيا الاطباء حالها اعيا الاطباء حالها فنسالك ان ترفعها بامر من عندك فانك إذا اردت شيئا قلت له يكون اللهم من أصابه فرفع ذره وكشف باسه ومن مات فيه فاجعله في الشهداء اللهم اجعله في الشهداء يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك ومولانا وخالقنا ورازقنا وقفنا ببابك فقراء ببابك مساكين ببابك مستضعفون ببابك اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا ومن له حق علينا اللهم لا تشوي في النار اللهم انا نسالك سعادة لا شقاء بعدها يا ذا الجلال والاكرام الهنا ومولانا هؤلاء عبادك وائماؤك وقفوا في بيتك في اول مسجد اسس على التقوى يرجون رحمتك ويخافون عذابك اللهم اعطهم ولا تحرمهم وزيدهم وله تلقصهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم يا رب العالمين يا ذا الجنال والإكتاب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن يمن كتابنا وتيسر حسابنا اللهم حول علينا المرور على الصراط اللهم اجعلنا لحوض نبيك من الواردين وله في الجنان من المرافقين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا نسألك أن تخص الآباء والأمهات ممن هم في الأجداث يا رب العالمين اللهم خص آباءنا وأمهاتنا اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم لا تحرم لأجرهم لا اللهم لا تفتن لا بعدهم اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر قلوبنا في فقدهم واجمعنا بهم في مستقر رحمتك <تصفيق> يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك اللهم لما تعلم ولا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغناء والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك العظيم والشوق إلى رقائك في غير ضراء مضراء ولا فتنة مضل اللهم عاملنا بعفوك اللهم عاملنا بعفوك اللهم عاملنا بعفك وكرمك وجودك ورحمتك يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم اجعلنا في شهرنا من الفائزين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما أنزلت في هذه الليلة بمعركة من الخير والسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والمصير وما انزلت فيها من بلاء وفتنة ومحنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم أمننا إما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أغننا, اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبواسع فضلك عمن سواك اللهم أغينا عمن عن أغليته عنا واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمننا في دولنا وأوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم من أراد بلادنا هذه بسومٍ فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم البر والتقوى اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا وخالقنا ما سأناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدينا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مقبول وتجارة لن تبور اللهم أخرجنا من صلاتنا هذه كيوم ولدتنا أمهاتنا أنقياء من الذنوب والآثام يا رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم والجود العميم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة والدرجات العالية من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله غيرك فنرجوه نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا مع البررة السفرة الكرام مع السفرة الكرام يا رب العالمين اللهم اجعلنا مع الكرام السفرة البررة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم وبارك لعبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Allah s